الوجه ا ا ل ث نقول ي يبدأ نتابع حالا ا ل ر ا ء ة في ج ا ا ب س ؤ اما ل ل ا ت ع ل بالنسبه لاستدراك ما أ خ ط أ فيه من الواجبات أ وما نسيه و يلزمه من أ ج ل فعل المحظورات فذلك يرجع إ ل ى ا ل أ د ل ة التفصيليه ة فقد ي ل ز م بعض الأحكام ك ا ل د ي ة و ا ل ك ف ا ر ة في القتل خ ط أ واستدراك ما نسيه أ و أ خ ط أ فيه كسجود السهو وقضاء ا ل ص ل ا ة المنسيه وجزاء الصيد في الحرم أ و كفارته وقد لا يلزمه شيء كقضاء الصوم إ ذ ا أ ف ط ر المكلف ناسيا وكفاره الحنف في اليمين إ ذ ا حنث ناسيا وكذا المكره الذي لا ق د ر ة له على ا ل ت خ م ص إ ل ا بفعل ما أ ك ر ه عليه من المحظورات فلا إ ث م عليه في فعل ما أ ك ر ه عليه ما دام قلبه مطمئنا ب ا ل إ ي م ا ن مستنكرا لما أ ك ر ه عليه من المحرمات غير مستحل له إ ل ا ا ل إ ك ر ا ه بالقتل على القتل ف ي أ ث م بقتل من أ ك ر ه على قتله لما في ذلك من جعل قتله لغيره فداء لنفسه أ م ا الاكراه على ترك واجب فلا إ ث م عليه في تركه لكن عليه أ ن يؤديه بعد زوال المانع حسب ما تقتضيه ا ل أ د ل ة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد و آ ل ه وصحبه وسلم كلمة كلمة سلطان سؤال الجهاد سلطان المقصود بهذا الحديث ومتى يطبق؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله من أعظم ما ومتى حق حق وحده وصحبه يطبق عند عند وبعد إن جائر جائر بهذا جواب معناه ان إ ب ل ا غ السلطان الظالم الحق ب ا ل م ش ا ف ه ة أ و ا ل ك ت ا ب ة ونحوهما أ ف ض ل أ ن و ا ع الجهاد قال المناوي في شرح الجامع الصغير ل أ ن ظلم السلطان يسري إ ل ى جم غفير ف إ ذ ا كفه فقد أ و ص ل ا ل ن ف ع إ ل ى خلق كثير بخلاف قتل الكافر انتهى كلامه وهو من م ن ا ص ح ة ولاه ا ل أ م و ر في كل زمان لمن قدر عليه مع العلم والحلم محمد على والصبر وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا وصلى وآله وصحبه و سؤال ل م س قال صلى الله عليه وسلم إ ن أ م ت ي م ر ح و م ة لا تعذب في ا ل آ خ ر ة عذابها في الدنيا الزلازل والفتن رواه أبو داود جواب في وحده في باب الفتن ما هذا الحديث جواب الحمد سننه لله في في معنى والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد مسعود المسعودي هذا الحديث في عبد الرحمن ابن عبد الله بن عطبة ابن الهذلي على الكفي عطبة سنده عبد عبد بن في قال المنذري استشهد به البخاري وتكلم فيه غير واحد وقال العقيلي الطراب وقال ابن حبان وتكلم تغير اختلط حديثه فلم يتميز فاستحق به فيه عمره حديثه فلم آخر غير في في حديثه الترك ثم متنه منكر وشاذ ومخالف ل ل أ ح ا د ي ث ا ل ص ح ي ح ة ا ل د ا ل ة على أ ن كثيرا من أ م ة محمد صلى الله عليه وسلم يعذبون في ا ل آ خ ر ة كما في حديث ا ل ش ف ا ع ة الطويل وغيره سؤال قال قال انقضاء الله الخلافة ثلاثون ملكا عضوضا ولهذا معاوية الله الثلاثين صلى عليه وسلم سنة سنة أنا أول الملوك عنه بعد بعد رضي تكون سنة سنة ثم أنا من القيرواني رسالة ا ل أبي زيد في الجزء الأول الصفحة السادسة والتسعين ما هذا الحديث؟ جواب ز ء ا ل أ ل ل والتسعين الحديث س س ا ما هذا ا د ة و معنى ج الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله واله آ ل ه وصحبه ه ذ ا ح د ي ث أ خ ر ج الإمام المسند أحمد في وصحبه ا ا المستدرك وأبو يعلى في المسند وابن ل يعلى ح حبان ك م في صحيحه في السنن ومعنى هذا الحديث بينه الحافظ في وأبو ي والترميلي في ح الحديث ه هذا ومعنى السنن ي ن الحافظ الفتح فقال في أ ر ا د ب ا ل خ ل ا ف ة خ ل ا ف ة ا ل ن ب و ة و أ م ا م ع ا و ي ة ومن بعده فعلى ط ر ي ق ة الملوك ولو سموا خلفاء وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم معنى حديث المرأة خلقت من ضلع أعوج الرسول أعوج نبينا الله المرأة سؤال ما على خلقت ضلع المرأة خلقت تفسير حديث حديث معنى من إن من محمد و م ن م ق ص و د بالاعوجاج جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد معناه أ ن ا ل م ر أ ة لا تخلو من أ ع و ج ا ج في أ خ ل ا ق ه ا كالضلع فمن أ ر ا د كمالها لم يستطع ذلك إ ل ا بطلاقها فالمشروع له الصبر والتغاضي عن بعض ا ل أ ع و ج ا ج مع الاستمرار في ا ل ن ص ي ح ة والتوجيه وبالله التوفيق وصلى وآله وصحبه و الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال ل م س معنى اللهم مسكينا أحيني、مسكينة. رجاء شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أ ح ي ن ي مسكينا و أ م ت ن ي مسكينا واحشرني في زمره ة المساكين جواب الحمد ل ل وحده و المساكين ص ل ل ل ا ا ا ة و س على ر و وآله وصحبه وبعد ل ه ل ل ح د ي ث ا م ذ و ر ض ع ومعناه لو صح هو أ ن يكون متواضعا بعيدا عن أ س ب ا ب الفتن ل أ ن الغناء غالبا يكسب التكبر والوقوع في الفتن والمعاصي الله أعلم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أسأل عن درجة هذا الحديث ويأتي زمان على الناس أعلم وصلى على وآله وسلم أسأل على وصحبه همومهم ويأتي عن محمد درجة بطولهم وشربهم متاعهم وقبلتهم نساؤهم ودينهم دراهمهم ودنانيرهم أ و ل ئ ك شر الخلق لا خلاق لهم أ و كما قال صلى الله عليه وسلم جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد لا نعلم أ ن ما ذكرته حديث وذلك بعد ا ل م ر ا ج ع ة والتتبع في الكتب ا ل م ؤ ل ف ة في هذا ا ل ش أ ن س ؤ ايضا ل أ وجدت حديثا بهذا النص في جزء من مجله ة ف ل النص وهو حديثٌ قدسيٌ على الله تبارك وتعالى إنني والجن والإنس ورد وهو ويعبد、غيري. وأرزق ويشكر سواي جواب تبارك غيري حديث حديث قدسي إنني في عظيم بهذا نبأ أخلق وذكر في كتاب الاتحافات ا ل ث ا ن ي ة عن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ق قال اني ل الله وتعالى تبارك إ والجن والانس في ن ب أ عظيم أ خ ل ق ويعبد غيري و أ ر ز ق ويشكر غيري سؤال هل يمكن أ ن ت و ض ح لنا كيف اختلاف ا ل أ ئ م ة ر ح م ة جواب روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال مهما أ و ت ي ت م من كتاب الله فالعمل به لا عذر ل أ ح د في تركه وفيه واختلاف أ ص ح ا ب ي لكم رحمه ة ر و ا البيهقي في المدخل بسند منقطع وأخرجه الطبراني والديلمي كما الخفاء الحديث قال الله تعالى تعلم ليس بسند بصحيح في وفيه في وأخرجه ومنه منقطع وقد ضعف كشف أن ولا يزالون مختلفين إ ل ا من رحم ربك ولذلك خلقهم الآية من سورة يونس وبالله التوفيق الله نبينا لا لا كتاب دانيال سؤال الله المسجد وصلى على وآله وسلم علم وجهل دخل صلى الله عليه وسلم يونس ينفع يضر سورة وقصة من محمد نسخ وصحبه ف ر أ ى جمعا من الناس على رجل فقال ما هذا قالوا يا رسول الله رجل ع ل ا م ة قال ومن ع ل ا م ة قالوا أ ع ل م الناس ب أ ن س ا ب العرب و أ ع ل م الناس بعربي ة و أ ع ل م الناس بشعر و أ ع ل م الناس بما اختلف فيه العرب فقال صلى الله عليه وسلم هذا علم لا ينفع وجهل لا يضر أ و كما قال صلى الله عليه وسلم والسؤال هل يعني هذا الحديث أ ن ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا تعلم هذه ا ل أ ش ي ا ء ا ل ع ر ب ي ة والشعر لذاتها ف إ ن ه ا م ذ م و م ة أ و لمعنى غير ذلك وما والمعاني وهل جواب وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد تفهم مع الحمد الأشياء التي خطأا ظاهر هذا الحديث هناك أحاديث تتعارض هذا الحديث هي لله في على قد ورد في ذم الشعر أ ح ا د ي ث ك ث ي ر ة منها الصحيح ومنها غير الصحيح فمن الصحيح ما رواه ا ل إ م ا م أ ح م د والبخاري ومسلم و أ ص ح ا ب السنن عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يمتلئ رجل قيحة حتى يريه خير له يمتلئ الصحابة الله أن أشهرهم من كان من الصحابة رضي الله عنهم شعراء ومن قيحة يريه خير رضي رضي حتى جوف وقد شعراء شعراء حسان الله عنه وقد أ ق راى ه ل ل ن ب ي ص الامام ل عليه وسلم على شعره بل ه شعره أمره ي أن ن ف فكان ح عنه ا يسلق ل ش بشعره ر روى ك ي ن وقد ل إ احمد م أ و أ ب و داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن من البيان سحرا و إ ن من الشعر ح ك م ة وعلى هذا يتبين أ ن ه ليس كل الشعر مذمومه بل يذم منه ما كان ماجنا أ و فيه إ ب ط ا ل حق أ و نصر باطل او شغل عن حق او كان كذبا ونحو ذلك ويحمد ما كان ضد ذلك والشعر من جنس الكلام والاصل فيه ا ل ا ب ا ح ة حتى يكون ما يخرجه عن ذلك وارجأ ورد وغيره وقد وسلم الى مقدمة دلائل الاعجاز لعبد القاهر الجرجاني اما الانساب فقد ورد في الحث على تعلمها احاديث منها الصحيح وغيره وقد كان في فقد في النبي عليه ذلك لعبد على صلى الله عليه وسلم عليما بالانساب مقدمة وكذا بعض ا ل ص ح ا ب ة والناس في ح ا ج ة إ ل ى معرفتها ل ص ل ة ا ل أ ر ح ا م و أ د ا ء حقوق الميراث إ ل ى أ ه ل ه ا وتحمل الديات ونحو ذلك والمذنون إنما هو وللعصبية والتناصر على الباطل والحديث المذكور في السؤال صاحب كتاب البيان والتعريف في معرفة أسباب ورود إنما البيان ابن حمزة الحسني ينفع صاحب الحديث حمزة ذلك ذكره هذا للتفاخر على الباطل السؤال فقال علم لا كتاب معرفتها أسباب معرفة في في و ج ه ا ل ة لا تضر اخرجه الديرمي عن ابن عباس وابي ه ر ي ر ة رضي الله عنهم سببه كما في الجامع عن ب ق ي ة عن ابن جريج عن عطاء ابن عباس وابي ه ر ي ر ة ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد ف ر أ ى جمعا من الناس على رجل فقال ما هذا قالوا يا رسول الله رجل ع ل ا م ة قال وما ا ل ع ل ا م ة قالوا اعلم الناس بانساب العرب وبالشعر وبما اختلف فيه العرب فقال هذا فذكره انتهى وهذا سنده ضعيف لان ب ق ي ة وهو ب ق ي ة ابن الوليد مدلس وقد عنعن ومتنه منكر سؤال جاء رجل الى عمر رضي الله عنه فقال له انت فلان ا بن فلان قال نعم فضربه بعصا معه فقال ما لي يا امير المؤمنين ف ق ر أ عليه أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف ل ا م ر ا تلك آ ي ا ت الكتاب المبين إ ل ى قوله لمن الغافلين ف ق ر أ ه ا ث ل ا ث ة وضربه ث ل ا ث ة فقال الرجل ما لي فقال أ ن ت نسخت كتب دانيال فقال مرني ب أ م ر ك اتبعه قال فانطلق فامحه ثم لا تقراه أ ن ت ولا تقرئه أ ح د من الناس فلئن بلغني عنك انك قراته او اقراته احدا من الناس لانهكنك عقوبه كما قال لقد انتسخت كتابا من كتب اهل الكتاب وجئت وقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا نسخته لتزداد علما الى علمنا فغضب صلى الله عليه وسلم فامر بالصلاه جامعه وخطب فقال يا ايها الناس اني قد اوتيت جوامع الكلم وخواتمه واختصر لي اختصارا ولقد اتيتكم بها بيضاء ن ق ي ة فلا تتهوكوا اي لا ت ت ح ي ر و ا ولا يغرينكم المتهوكون وقال لعمر لا ت س أ ل و ه م عن شيء فيحدثوكم بحق فتكذبوا به او بباطل فتصدقوا به والذي نفسي بيده لو ان موسى كان حيا ما وسعه الا ان يتبعني وجاء من حديث آ خ ر عن ابن مسعود أ ن ه قال كلاما بنفس المعنى ثم قال إ ن كنتم سائليهم لا محاله فانظروا ما واطا كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه فهل هناك تعارض بين هذين الحديثين وحديث وحدث عن بني إ س ر ا ئ ي ل ولا حرج بين قوسين هذه الأحاديث الجزء الثالث من حياة الصحابة فضل العلم جواب فضل في من ظاهر ما ورد في ذلك التعارض وقد بين ابن كثير في م ق د م ة تفسيره ذلك وبين ّ المخرج منه فقال ولكن والثاني الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتباد فإنها على ثلاثة أقسام أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح والثاني ما علمنا كذبة مما عندنا ما يخالفه الثالث تذكر فذاك كذبة فإنها بأيدينا عندنا هذه أحدها صحته يشهد أقسام ما مما مما ما مما ما صحيح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 عندما س أ ل ه صحابي ماذا أ ف ع ل عندما تكثر الفتن و ا ل ف ر ق ة فقال له ردا على سؤاله اعتزل الناس واجلس في بيتك وفي وسلم النوازل وقال لو في الفتن كيف خليفة فما الصحيح يكن الحديث عليه كتاب باب الحال معناه الله عندما بلا تزال لم صلى تنزل على أصل تعض أنه أن إذ أمرهم شجرة نرجو توضيح هذا الحديث و أ ق و ا ل العلماء فيه جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد في واللفظ حذيفة مخافة فقلت الصحيحين وغيرهما للبخاري عن أبي إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان يقول يسألون عليه الخير يدركني يا كان الناس الله الله الشر رسول صلى وسلم أسأله رسول الله, صلى الله عليه وسلم عن أنه بن عن وكنت عن أن سمع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 وعام إ ن م ا هو عام في كل زمان ومكان من عهد ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم زمن ا ل ف ت ن ة والخروج على عثمان رضي الله عنه والمرض ويعتزل اعتزال الناس زمن الفرقة ما ذكره الحافظ ابن الله في الفتح عن الطبري أنه قال متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزابا فلا يتبع أحدا في الفرقة ويعتزل الجميع إن استطاع لم ذلك من زمن رحمه متى ذكره حجر عن أنه يكن إن يتبع في في خشية معنى ن ا ل و و ق في مستقيمة الشر جماعة الحق ا ا على لزمه ل ومتى وجد ض م م معها ا إليها سوادها والتعاون ل وتكثير ع الحق لأنها والحال ما ذ ك ر هي جماعة المسلمين جماعة ب ا الرجل المكان ا ل إلى ذلك الرجل وذلك ل ل ن س ب ب ة و ه الاسلام ت و وصلى ف ي ق ل ل على وآله ه وصحبه نبينا محمد و م معنى غربة ل ل إ س ا ومعنى خير القرون قرني سؤال ما معنى ب د أ ا ل إ س ل ا م غريبا وسيعود غريبا كما ب د أ وما معنى خير القرون قرني جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على نبيه و آ ل ه وصحبه وبعد معنى بدأ الإسلام وسلم الإسلام دع عليه النبي فآمن صلى بدأ غريبا غربته بغربة به أبو بكر الصديق أهله الله الله إلى سرع بكر رضي حيث خديجة وزوجته عنه وفي م ثم أخذ يعرض الإسلام على من و ل على ا ه به زيد يعرض يثق أخذ آ م من آمن الإسلام ن وانتشر الناس به الغربة حتى زالت الغربة وانتشر الإسلام ودخل ف دين اخر ل ل ه أفواجا وفي آ الدنيا تعود ا ل غ ر ب ة ث ا ن ي ة إ ل ى دين ا ل إ س ل ا م فلا يكون في ا ل ق ب ي ل ة إ ل ا الرجل الواحد على دين الاسلام إ س ل م ومعنى خير القرون قرني أن للقرن خير الأفضلية الذي ر ا ل فيه بعث و صلى ل ل عليه ل ه و س والقرن هو الجيل الذي يكون فيه ا ل إ ن س ا ن سمي قرنا من الاقتران ل أ ن أ ه ل ه يقترنون في أ ع م ا ر ه م و أ ح و ا ل ه م في زمن واحد وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم نبينا كتاب الله أحاديث سئل عن صحتها سؤال لقد قرأت حديثا في كتاب اسمه رياض الصالحين على سئل لقد قرأت في عن محمد وهذا سؤال حول ص ح ة حديث الاستغفار من الذنب ومعنى النووي والخمس واثنين وتسين اسمه الدمشقي الثلاثمائة برقم تقسيم ثلاثمائة عن عنه الصالحين بن قرأت رياض زكريا شرف الرجاء هريرة رضي تأليف أبي أبي كتاب حديثا يحيى فالصفحة حاء في الثالثة باب الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه تبارك وتعالى قال أ ذ ن ب عبد ذ ن ب فقال اللهم اغفر لي ذنبي فقال الله تبارك وتعالى أ ذ ن ب عبدي ذ ن ب فعلم أ ن له ربا يغفر الذنب و ي أ خ ذ بالذنب ثم عاد ف أ ذ ن ب فقال أ ي ربي اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى أ ذ ن ب عبدي ذ ن ب فعلم أ ن له ربا يغفر الذنب و ي أ خ ذ بالذنب ثم عاد ف أ ذ ن ب فقال أ ي رب ي اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى أ ذ ن ب عبدي ذنب فعلم أ ن له ربا يغفر و ي أ خ ذ بالذنب قد غفرت لعبدي فليقل و ما شاء متفق عليه ف أ ر ج و من ساداتي العلماء معلومات عن مدى ص ح ة هذا الحديث ومعناه جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد حديث أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه القدسي أ ذ ه ب عبد ذنبه إلى آ خ ر حديث صحيح الصحيح صحيحه حدثني حمد حدثنا حمد فقد المسند عبد البخاري في كتابه الصحيح المسند كما أخرجه الإمام مسلم في ثابت الإمام كتابه كما الإمام قال الإمام مسلم حدثني عبد الأعلى بن حماد حدثني حماد بن أخرجه أخرجه كل مسلم مسلم سلمة من عن إ س ح ا ق بن عبد الله بن أ ب ي ط ل ح ة عن عبد الرحمن بن أ ب ي عمره عن أ ب ي غ ر ي ر ة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه عز وجل قال أ ذ ن ب عبد ذ ن ب فقال اللهم اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى أ ذ ن ب عبدي ذ ن ب فعلم أ ن له ربا يغفر الذنب و ي أ خ ذ بالذنب ثم عاد ف أ ذ ن ب فقال أ ي رب اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى عبدي أ ذ ن ب ذنبا فعلم أ ن له ر ب يغفر الذنب و ي أ خ ذ بالذنب ثم عاد ف أ ذ ن ب فقال اي رب اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى أ ذ ن ب عبدي ذنبا فعلم أ ن له ر ب يغفر الذنب و ي أ خ ذ بالذنب اعمل ما شئت فقد غفرت لك وقال البخاري حدثنا أ ح م د بن إ س ح ا ق حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا همام حدثنا إ س ح ا ق بن عبد الله سمعت عبد, الرحمن ب... سمعت عبد الرحمن بن ابي عمره قال سمعت أ ب ا ه ر ي ر ة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عبداً أصاب ذنب وربما قال أذنب ذنب فقال أربي أذنت ذنب عبداً أصاب وربما أربي وربما أصبت ربه قال فقال قال فاغفره فقال أصاب علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب وياخذ به غفرت لعبدي ثم مكث ما شاء الله ثم اصاب ذنبا ذنب. ل فاغفره فقال أربي أصبت اما أذنبت لي معناه ب فلا فليعمل اشكال فيه وهو ان العبد ما دام يذنب ثم يستغفر استغفار النادم التائب المقلع من ذنبه العازم ان لا يعود فيه فان الله يغفر له ولا يفهم من قال و ل فليفعل ه م شاء إباحة ا م ع الحافظ ص ي و ا إ وإنما إذا ث م المعنى هو ما سبق من مغفرة هو إذا إذا وتاب الذنب استغفر قال ا ل سبق في الفتح قال ابن بطال في هذا الحديث إ ن المصر على ا ل م ع ص ي ة في م ش ي ئ ة الله تعالى إ ن شاء عذبه و إ ن شاء غفر له مغلبا ل ل ح س ن ة التي جاء بها وهي اعتقاده أ ن له ربا خالقا يعذبه ويغفر له وسؤال ت تعالى التوحيد التوفيق غ ف فله ا إياه جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ولا حسنة أعظم من التوحيد وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا ر عشر ه عليه قوله وآله وصحبه يدل على أعظم على ذلك وصلى وسلم محمد من من حسنة س قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يعرف إ م ا م زمانه مات م ي ت ة ج ا ه ل ي ة ومن مات وليس في عنقه بيعه مات م ي ت ة ج ا ه ل ي ة أ و كما قال فما المقصود بالحديث في العصر الراهن وكيف نفهمه ونطبقه جواب الحديث م لله وحده والصلاة والسلام على رسوله ل وحده وصحبه وبعد ح د ا ا ل أ و ل لا نعلم صحته بهذا اللفظ و أ م ا الحديث الثاني ف أ خ ر ج ا ل إ م ا م مسلم في صحيحه عن نافع رحمه الله قال لما خلعوا يزيد واجتمعوا على ابن مطيع أ ت ا ه ابن عمر رضي الله عنه فقال عبد الله بن مطيع اطرح ل أ ب ي عبد الرحمن وساده فقال له عبد الله بن عمر إ ن ي لم آ ت ك ل أ ج ل س أ ت ي ت ك ل أ ح د ث ك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعه لقي الله يوم ا ل ق ي ا م ة ولا ح ج ة له ومن مات وليس في عنقه بيعه عنقه مات ميته ا ل ج ا ه ل ي ة ومعنى الحديث أ ن ه لا يجوز الخروج على الحاكم ولي ا ل أ م ر إ ل ا أ ن يرى منه كفر بواح كما كما ذلك في الحديث الصحيح كما أنه يجب على الأمة أن يؤمر عليهم يجب يؤمر ويحفظ حقوقهم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل هذا الحديث صحيح أ م لا فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال لا رهبانيه ة في الإسلام جواب الحمد ل ل وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد وبالله و الحديث صحيح هذا ا على ل ت في ق وصلى الاسلام ل على ه ن ن ب ي محمد وآله وصحبه وآله و م ن ت ه ى الشريط ا ا ل ث